اايته لهم اننا حمدنا ذريتهم في كل بشرون واخذ لهم وَإِنَّ شَأْ نُغْرِقُهُمْ فَنَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِن آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا قال الذين كفروا اغْمَ الله وَاقَعَ مَا إِن تَوَمُور فَنَاسَ لَطِيعُونَ خف الصور فإذا هم Ah. فَاليَوْمَ لَا تُغْلَوْ نَفْسٌ شَيْءٌ